أنزل عليك الكتاب نزل ولا أنزل, أنزل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر يبقى فيه محكم وفيه متشابه الأول عايزين نبين المتشابه ومعنى المتشابه عشان نركز معنا في الكلام نركز مع بعض الكلام الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه التشابه هنا معناه التماثل في الحسن والجودة والبلاغة والإعجاز في كل آيات القرآن حتى ألف لام مين كل متشابع على اعتبار البلاغة والحسن ده المعنى الأول التشاب التشاب معناه التماثل في الجودة وفي الصياغة والبلاغة والإتقان والإعجاز وذي هي قول الله تبارك وتعالى لما قال الله نزل أحسان حديث كتابا متشابهة أي كله زي ما أنتم عارفين بلاغة إعجاز قرآن كلام ربنا معبز إلى يوم القيام لكن لما نقول بقى التشبه بمعنى عدم العلم بدقة والاختلاف في الأمر زي قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل إن البقرة إيه؟ تشبه على إجمال مش عارفين يميز البقرة المطلوبة يبقى هنا المقصود بها عدم الإحكام والعلم بدقة في تمييز هذه البقرة يبقى التشبه هنا معناها الاختلاف زي ما تقولك مثلا واحد قاعد بتفرج على شيخ من المشايخ في التلفزيون والصورة مهزوزة من اللي بيقول والله ما ليش عارف ده مين يقولش الشيخ كذا ليه لان الصورة نفسه منملة ومش واضحة انما لما تجيله بقى ديزيت زي ما انتم عارفين النظام الجديد بتاع الحاجات دي لك لا ده فل فأحكم المعلوم أحكمها يعني إيه؟ علمها بذب يبقى التشابه اللي إحنا نقصده في كلامنا دلوقتي اللي هو الاختلاط وعدم العلم والإحكام معناه إيه؟ العلم بذب فأنا بقولك دلوقتي في قضية الصفات قلنا المعنى معلوم ولا مجهول حنشيل كلمة معلوم ونحط ايه والكيفية معلومة لنا ولا مجهولة حنشيل كلمة مجهولة ونحط ايه متشابه وعلى ذلك لما ربنا يقول الافلام رأى كتاب ايه فحكمت اياته حكمت اياته يعني معناها معلوم واضح لانه نزل الدفع العرب بس على حسب ادراك كل واحد فينا لهذا المعنى قد يعلمه الشيخ عاد انا لا اعلمه في معلومة اعرفه ما اعرفاش الاخر فولار لكن لابد ان يكون لها ايه معنى ليه لان لو ملهاش معنى يبقى كلام بلا معنى ايه الفينة ربنا خطبنا بألغاز وأحاجب وكلام له لا معنى لا على الاقل يعرفه رسول الله, الله سلم ويعرفه الصحابة ويعرفه من يعرفه زي ما عبدالله بن عباس قال أنا ممن يعلمون تأويله في الآية اللي حنعرفها دلوقت إذن التأويل معناه التفسير والبياء فيعرفه معناها يبقى القرآن له معنى ولا ملوش معنى على اعتبار أن المعنى معلوم يعني المعنى محكم يبقى الفلام كتاب كتابه أحكمة يد لكن باعتبار الكيفية فيه كيفية مشهودة وكيفية إيه؟ غيبية صح كده؟ الكيفية المشهودة المرئية المخلوقة زي فلما أن جاء البشير كيفية مخلوق معلومة ولا مجهولة تبقى محكمة طالما معلومة تبقى محكمة لو مجهولة تبقى ايه متشابهة اذا اما اقول لك بعد الوقت وجاء ربك والملك صفا صف الآية محكمة في معناها صح ولا غلط متشابهة في كيفية الغيبية يبقى كل القرآن محكم في معناه علمه من علمه وجهله, وجهله من جهله صح ولا لا طيب بعض القرآن محكم في كيفيته لاني في الكيفية هي المتعلقة بالمخلوقات اللي احنا نشوف رسول الله كما رأيتموني فاحنا عارفين في قول اللي تبارك تعالى وقيموا الصلاة كيف نؤدي الصلاة لأنها نقلت الكيفية عن رسول الله عسل رسول الله عسل قال خذوا عني مناسكك فالمناسك هنا معروف كيفية أداهن وكل الآيات اللي وردت في النسق واكتيرة في القرآن في الحج معلوم الكيفية من خلال وصف النسق وصف من رأوه وهو يؤدي النسق لكن الكيفيات الغيبية كلها متشابهة ولا محكمة متشابهة يبقى الإمام مالك في عقيدته إن الاستواء محكم المعنى صحة ولا غلط محكم المعنى محكم الكيف متشابه الكيف متشابه الكيف طيب. محكم المعنى والكيف متشابه المعنى والكيف الرحمن على العرس استوى من المتشابهات صح ولا غلط باعتبار من المحكمات باعتبار احسنتم يبقى الرحمن على العرس استوى هي باعتبار المعنى محكمه وباعتبار الكيفيه متشابهه يبقى الامام مالك يؤمن بأن الكيفية الغيبية من الايه من المتشابه <تصفيق> فلما يجي مثلا واحد زي الامام احمد بن هذه الايه من المتشابه يبقى عقيده السلف فيها إن الايه ديت متشابهه باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيفيه باعتبار الكيفيه واللي يفهم غير كده من كلام الإمام أحمد محمد يبقى يحتاج إلى أن يعيد النظر تاني لأن كده يدعي أن السلف يقولون أن فيه آيات في القرآن في عن الصفات ملاش معنى فيؤدي إلى التفويض ويقول لك هو الإمام أحمد بيفوض والإمام مالك بيفوض بيفوض أيها بيفوض المعنى قول أبدا ما ولا واحد في السلف الصالح إلا وستجد في كلامه نص يدل على أن فهمه أن المعنى معلوم ومحكم لكن الكيف هو اللي متشابه ومجهور يبقى الإمام مالك يقول في الكيفية مجهولة أقوله صحة ولا غلط الكيفية الغيبية كيفية استوى الحق سبحانه وتعالى كيفية نزوله كيفية نزول الحق من المحكم ولا من المتشابه معلوم ولا مجهول أنا أتكلم عن الكيفية صحصح معايا كيفيه مجيء الحق او نزوله الى السماء الدنيا انا بتكلم على الكيفيه يا اخي مش النزول انا بتكلم كلام محدد نزول الحق مفيش حل المعلومه دي تقول لك منزول الحق تقول لي معلوم المعنى مجهول الايه نزول الحق طب كيفية مجيء الحق مجهوله ولا معلومه طب كيفية مجيء الحق معلومه لنا صح ولا غلط بالله عليكم انتم ما معايا في الليه. لحظه انا بقوله كيفيه مجيء الحق ما بقولش معنى مجيء الحق الكيفيه الغيبيه انا بقول وجاء ربك والملك صفا صف دي لها معنى ولها ايه فانا بقول لك كيفيه الحق معلومه لنا غلط ما ينفعش بالكيفيه الغيبيه ما إنما لما اقول لك وجاء ربك وربك والملك صف صف معنى مجيء الحق في الايه واضح لي لانه عربي كلام عربي زي ما قلت جاء الشيخ المعنى معلوم طب والكيفيه برضه معلوم فلما ان جاء البشير المعنى معلوم والكيف برضه معلوم خلال رؤيتي او رؤى المسيح احنا ما نعرفش بس شفنا المسيح لكن لما يقول وجاء ربك ربك والملك صف صف يبقى المعنى ايه والكيف فلما يقول لك كيفيه مجيء الحق معلومه لينا معلومه لينا طيب محكمه متشابهه صح والله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا محكم صف محكم في المعنى متشابه فين قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا متشابه وش... كل بيعتبار الكيفيه مش بيعتبار الايه المعنى ركزوا معايا الله يبارك فيك يبقى المقصود ان هوت ان جميع النصوص اللي اتعلقات بالغيبيات محكمه في معناها متشابهه في في كيفيتها يبقى نفوض العلم بالاستواء الى الله صح ولا غلط ردي صح ولا غلط واحدا. نفوض العلم بمعنى الاستواء الى الله نفوض العلم بكيفيه استواء الى الله الاستواء محكم في معناه محكم في كيفيّته متشاب في كيفيّته متشاب في معنىه طيب الاستواء موجود الاستواء غير معلوم مไه غير معلوم فين في الكيفية لكن معلوم فين في المعنى كده وصلنا <تصفيق> طب خليكم معي بقى في اللجان ربنا سبحانه وتعالى بيقول شوف معين المعلومات بسيطة وكل اللي قاعد فهمها مستوعبة لكن هتشوفوا دلوقتي كلام هقراء عليكم هستغربوا له جامع جدا ان يكون ده الفهم اللي منتشر بين الناس وبهذا الامر الأمور فيها واضحه وتتوافق مع الفطر انا ممكن نقول مثلا فلما ان جاء البشير انقه على وجيب المعنى معلوم كيف معلوم لكن وجاء ربك الملك صفا صف تقول الايه دي متشابه وعايز تعمل المعنى متشابه تقول المعنى ده ما, ما نعرفوش ازاي ما نعرفوش ربنا خاطبنا بلغه عربية مش بالغاز واحاج وكلام ملوش معنى إن واحد ما بيعرفش يقرا يكتب يفتح المصحف يقول لك ايه ما شاء الله ما شاء الله القران كلام ربنا شوف ايات ربنا جميل طب يقراه ولا ما يعرفش فك طبعا انت عايز تخلي كل الناس كده ربنا سبحانه وتعالى قال في بني اسرائيل ومنهم أميون ها؟ إلا إيه أماني يعني ممكن في واحد منهم ما فتحش الكتاب المقدس عندهم ولا قرأ فيه ولا يعرف في حد بس هو كده وخلص ده الكتاب بتاعنا تبقى رب فيه لا ما أردش هم عايزين يعملون كده إن تلت القرآن المتعلق بالتوحيد الأسماه والصفات مالوش معنى فوض ربنا اسمها ما تتكلمش فيه ليه يا اخي فوضنا ربنا خلافة الموضوع دعونا من خلافات الكلام فهذا الموضوع والتوسع فيه بدعة بدعة اهتيارات منفعش الكلام ليه لان هذه الموضوعات تدل على وصف اعظم معبود على وصف الحق سبحانه وتعالى هو المعبود بحق انما يخشى الله من عبادي العلماء فاعلى علم ممكن يصل اليه انسان ويحس بالخشية في قلبي ان يعرف وصف معبودة وربنا سبحانه تعالى قال سبحان ربك رب العزة فيه. أما صفوه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ده أشعر فانواع العلوم ولذلك احنا بقول ان هذه القضية قضية مهمة جدا جدا فاحنا بقول دلوقتي ان باب الغيباء كله المعنى فيه معلوم لنا نعم محكم لنا نعم متشابه بالنسبة لنا نعم في الكيفية أحسنت كده كلام دقيق متشابه في الكيفية الغيبية لأننا ما رأيناها رأينا لها مثيلة غير معلوم في الكيفية الغيبية غير معلوم في معنى قولا واحد شوفوا بقى الآية بقى اللي هي عمله عليها يعني كلام كتير في المحكم المتشابه مع أن لا يستدعي هذا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيه؟ تعرفين معنى المحكمات يعني هنا بقى ايه اه ايه معنى كلمة منه ايات محكمات يعني واضحات بينات في معناها وفي كيفيتها فالاية اللي فيها المعنى معلوم والكيف معلوم تبقى محكمة وهذه تتعلق بباب الامر خليك وياي باب المخلوق وباب الامر باب الأمر يعني إيه؟ يعني ما فيش أمر تكليفي للعباد إلا ولازم الشيخ يشرح إزاي يؤديه لازم يكون معلوم المعنى معلوم إيه؟ ودي خلصة الرسالة هي الرسل جاءت عشان إيه؟ عشان توحيد العباد طاعة الله بامتثال ما أمر به على سياة الرسل فالأوامر الشرعية والتكليفية لازم تكون واضحة المعنى واضحة إيه؟ الرسول على السلام قال في الصلاة صلوا كما رأيتم وصلوا المسيح صلاة اللي جاء الصلي صلاة ذا منتو عارفين فأنا الله وحسنه غيرها فبدأ الرسول يعلمه كيف يصلي فالكيفية في آيات الأحكام كلها معلومة المعنى معلومة الكيفية ولذلك قال منه آيات هن أم الكتاب هن أم الكتاب دي أم الرسالة كلها أصدت لو أنت ورتي لي أنا حق من سبحانه وتعالى زي ما تكلمنا على قضية أنواع التوحيد هما بيتكلموا في أنواع التوحيد على إيه واحد في ذاتي لا قسيمة لا واحد في الصفاتي لا شبيهة لا واحد في أفعالي لا شريكة لا ما عندهمش توحيد عبادة من ضمن تخسيمات التوحيد يعني وإن كان بينفزوا العباد طيب أنت لو عدت تتكلم طول حياتك على الأسماء وعلى الصفات وعادت تتكلم على إن ربنا سبحانه وتعالى موصوب بكذا والذي ظاهر ومراد ولا مش مراد والأشياء دي كلها هل الرسل ج الأسماء والصفات هي كذا وكذا ولا جاءت لأن الناس تؤمن بأن في خالق وخالق عظيم ستصدق خبر الله أن تنفذ الأمر الأساسي وتوحيد الغاية وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون ولذلك قال منه آيات المحكمات هنا إيه أم الكتاب وأخر متشبهات بها باعتبار المعنى ولا بالكيفية اوعى واحد يقول لك باعتبار المعنى ليه؟ لأن المعنى معلوم في كل آيات الكرآن كتاب أحكمت إيه؟ آيات يبقى دلوقتي تخليكوا إياه كل القرآن في معناه له معنى واضح حتى الحروف المقطعة أنا عارف السؤال حيجع على طول وممكن يكون وصل الوقت إن ألف لا مرأ ألف لا ميم كافها يا عين صاد كل الحروف المقطعة لفؤول السؤال بمعنىها إيه لها معنى ولا ملهاش فواحد يقول لك ده نسأل الله أعلم بمراضه منه وانت لما تقولي الحرف ده معناه ايه انا ما حرفوش انما لما تقولي ان ربنا خاطبهم بهذا لكي يعجز العرب ان القرآن مكون من هذه الحروف وانت بتقول ان الرسول جايبه من عند نفسه او نقل عن الساطر الاولين كما قالوا في القرآن ووصف الله قولهم طب مكون من حروف انت بتنطعوا بها تعرف تركبوه تعرف تعمله زي كده عجزه لا بالصورة من مثله ولا بمثله ولا حتى بآية ولا بجزء ولا بكلمة يعرف يجيبوا حاجة يعني تحس فيها بعظمة القرآن في كلامهم أبدا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الحروف في بداية الصور ده معنى مقبول وذكروا العلماء من الكثير في تفسيره وأيضا قد يكون فيه معاني أخرى حتى الآن إحنا ما نعرفهاش ربنا سبحانه وتعالى سيكشفها مستقبلا لما تبقى فيه إعجازات أخرى لأن دلوقتي أصبح فيه نظام ثاني بعد دخول الحاسب في قضية التكنولوجيا اللي بيكلم عنها ودخل القرآن ودخل السنة أصبح فيه حاجات عجيبة جدا إخواننا الإحصائي الحاسوبي نفسه الإحصائي الحاسوبي ممكن تكون تحت الكلمات وشفارات نحن نعرفها وهذا أمر يحتمله لأن القرآن معجز وسيبقى معجزا إلى قيام الساعة فدلوقتي اتعامل مع عقلية كل تعاملها كلها موبايلات وحاسبات وكل وقت حيبها معها حاسب وكل الدنيا كلها حيبها في يده كشيء يعرف ان هو يحركه فلنكنش القرآن يكون معجز له في وقته بمثل هذا في حروف العددية في حساباته في اشياء اشياء ربنا سبحانه وتعالى لكن حيبق معنى حينكشف انما من سبق تكلموا عن معنى مقبول ان هذه حروف مقطعة في اول السوء أما ما يتعلق بمعاني القرآن فلازم كله القرآن يكون له معنى وإلا ربنا لا يخاطبنا به فالقرآن محكم في معناه كل نعم أما بالنسبة للكيفية ففيه المحكم وفيه المتشاب يبقى بعض القرآن محكم في كيفيته صح أو غلط بعض القرآن متشابه في كيفيته بعض القرآن المتعلق بالحقائق الغيبية متشابه في معناه متشابه في كيفيته محكم في معناه محكم في كيفيته متشابه في كيفيته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايه آيات. آيات محكمات هن أم الكتاب اللي هي الرسالة كلها متتمثل في طاعة الله عز وجل وفي الأحكام التكلفية لابد أن تكون واضحة في معنى واضحة في كيفيتها فجميع آيات الأحكام معلومات في المعنى معلومات في الكيف وأخر إيه؟ متشابهة فأما الذين في قلوبهم فيتبعون إيه؟ شوفوا هذا الدليل على أن نحن في كلامنا اللي قلناه دقيق جدا جدا على أساس ليكون الفهم اللي وصل كل واحد اللي في قلوبهم زيف بيسألوا عن المعنى ولا عن الكيفية يعني لو واحد سأل عن المعنى يبقى في قلبه زيف يبقى ربنا أراد أنهم يبحثون عن الكيفية الغيبية التي لا يعلمها ولذلك قال بعده فأما وأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الايه وابتغاء التأولين معنى ايه لا معنى الاول قلناه الحقيقة التي يقول ليه الكلام هو بيدور على الكيفية ربنا قال وجاء ربك الملك صفا صفا يقول لي ازاي ينزل ربنا الى السماء الدنيا زي ما أردت حديث النبع السلام وده حديث متواتب يقول لك ايه ازاي بينزل ازا كانت الكرة الارضية بتلف ولا ما بتلفش حتى ان واحد مطلع بحس الوقت لك لا هي كرة صحيح بس ما بتلفش صحيح كتاب كبير ولوجة نظر والله انا عدت معا الاخ يعني جاري وصديق عرض المسعلة واحنا صراحة يعني يقول لك لا هي كرة نعم انما بتلف لا ليه يا أخي قال والله الحسابات والدليل وضع نظام كامل في الشهور والأيام ينطبق تماما مع نظام الإسلام ووضع حساب البعد من الشمس والقمر الشهادية. هو أشياء هذا ناس من الغرب الآن بيشككوا في مثل هذه الحقيقة يعني حتى الحقائق الغيبية في النظر فهو يقول لك الليل هنا بعد نص ساعة يبقى بعد شوية في الليبي بعد نص ساعة يبقى ازاي النازل على طول بقى ولا إيه؟ وبعدين الارض كرة اللي فوق هنا قد كده واللي تحت اخي بلك ازاي حيبقى عنده ليل وإحنا عندنا نهار وبعد اتنشر ساعة حيبقى نهار تحت وابقى ونهار... ازاي ربنا فوق وتحت وقاعد يبحث ازاي يعني الكيفية يبحث عن الكيفية اللي المفروض ان يؤمن بها ولا يسأل عنها لأن الكيفية الغيبية لا يعلم إلى الله يبقى النزول معلوم المعنى مجهول كيف ينزل الله أعلم ما عرفش الكيف متشاب قل لكم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفدنة وابتغاء تأويلة يعني يبحث عن الحقيقة التي يقول له وما يعلم تأويله يبقى المقصود هنا ايه الكيفية ولا المعنى لأن المعنى علمنا إياه يبقى ولا وما يعلم تأويله لألا المقصود بها ايه الكيفية الغيبية يبقى قول الله تبارك وتعالى بقى ولا يحيطون به علم محمولة على المعنى ولا على الكيفية أحسن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء خلي بالك كلمة ما شاء دي في المعاني ولا يحيطون بشيء من علمه ده في الغيبيات إلا بما شاء في المعاني اتضح الجمع من الأيثين يا خنة يبقى ولا يحيطون به علم مطلقا يبقى دي الكيفية الغيبية هتعرفها إزاي لازم يجبنا فيها خبر فإن جاء الخبر يبقى إلا إيه بما شاء, بما شاء. فاستسنى الحق سبحانه وتعالى ده. تاني تاني حاضر خلينا بس نقول الآية ديها تحدي الطب الآية الوقت واضحة هو الذي أنزل عليك لإيه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب اللي هي إيه معلومة المعنى معلومة الكيفين معلومة المعنى معلومة الكيفية تيبقى محكمة حتى الاخبار التي وردت في المخلوقات زي اغرق في العوب فواحدون ازاي اغرق في العوب موسى ضرب العصى ضرب البحر بالعصى دي حكاية دي مسك عصى وضرب البحر فانشك وربنا وصف وصف البحر وان الطريق بقى طريق ايه يا باسل إزاي؟ فعد موسى عليه السلام من خليج السويسة والبحر الأحمر لقيت مراح على سينة ثرعون معا انطبئ البحر عليه تصوروا الكيفية لأنها كيفية مشهودة ومرئية للناس ونقلوها ووصفت فالنسان يستطيع أن يتخيلها وتصورها يبقى المعنى فيها معلوم الكيف معلومة بالأي محكمة لأنها واضحة في معنىها واضحة فين في, في كيفيتها أما بالنسبة للغيبيات وأخر متشابهات متشابهات باعتبار المعنى ولا الكيف أقولتني أخوان أوعتنس المعلومة دي وبالمناسبه برضه ده مطلوب ان الاخ يسجل الكلام ده او يسمع المحاضره اكتر من مره ويا الله يبارك فيكم تكون الابحاث المرة اللي فاتت اتعملت عشان مزعلش ازعلش صراحه يعني لان لو ما عملتوهاش ولا ذكرتوها يبقى انا هقول لكم ايه <تصفيق> <تصفيق تصفيق> على في هذا انا عايز اخواننا يكونوا على ايجابيه في ان المعلومات دي تثبت لكي يستطيعوا ان يقولوها الاخرين بدقه حتى نفسه ممكن يقولها بصوره احسن بكتير جدا من اللي طبع وهذا ما أتمنى وأتمنى الله يبريك فيكم أن أنتم تلتزم بها فأنا شايف كده يعني عدد موش كبير اللي عمل أبحاث واحد جاي ببحث فيه وإنما الباقي فيه ما يتعي هتجبونه إن شاء الله لأسبوع جاي تفاكرين من الأول كان عن إيه التأويل. ومعنى التأويل برضو دي أنا مش عايز منك أكثر من تلخيص المحضرة وهي موجودة في كتاب المحكم والمتشابه عايزك بس تلخص المحضرة بناء على اللي فهمتك مع اللي أنت فهمتك أو فرغ الشريط وكتبه إن شاء الله سيكون شيء طيب جدا بالنسبة لك بالنسبة لإخواننا وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل التأويل معناه الحقيقة التي يقوله لها الكلام أنه يبحث عن الواقع كيف كيف ينزل كيف يجيء كيف يستوى على عرشية والكيفيات ديات ما نسألش عنها لإني الكيفية أمر غيبي لا يعلم إلا الله ما رأيناه وما رأينا له مثينا لا يبقى يستمسلون ولا يبقى يشمون وما يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم كيفية الغيبية للحقائق التي أخبر عنها إلا فعل والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به آمنا به يعني إن في كيفية غيبية حقيقية موجودة نحن من عرفها يعلمها رب العزة والجلامة كل من عند ربنا سواء محكم او ايه متشابه اما يقولون امن نبي ان معناه معناه معلوم لهم ولا مجهول معلوم. متشابه ولا محكم اعيد السؤال اخذنا تادي اعيدوا تادي هم يقولون في الايات اللي كيفيتها غيبية متشابهة بالنسبة لهم كل من عند ربنا يعني سواء محكم أو متشابه كده؟ والراسخون في العلم يقولون ايه آمنا. امنا به كحق مرادة في حق الله عز وجل معلومة المعنى لنا مجهولة لكيفين فالمعنى معلومة ولا مجهول والكيف مجهول في الغيبية طبعا المعنى محكم الكيف يبقى ايزا قول الراسخين في العلم امنا به أي آمنا بحقائق يعلمها رب العزة والجلال كيفيتها متشابهة بالنسبة لنا أما معناها فهي محكمة واضح يا إخوانا؟ ولذلك قال عبد الله من عباس أنا ممن يعلمون تأويله هل عبد الله من عباس يعلم الكيفية الغيبية ولا يعلم المعنى؟ إذا تأولنا معنى التفسير البيان فإن وقفت عند قوله وما يعلم تاويله الا الله يبقى التاويل معناه الحقيقه التي يقول لا الكلام وان وقفت عند قوله والراسخون في العلم يبقى التاويل معناه ايه التفسير يعلم تاويله الا الله وقف يبقى التاويل معناه ايه لان هو اللي يعلم الكيفيه الغيبيه طب ان كان الوقف عند وصلت يعني وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. يبقى التفسير والبياض بس واحد يقول لك طب هو ربنا لا يعلم تاويل ده قد علمه للبشر هو لا يعلم تاويله الا الله سواء حتى في العلم او الايه في الكيفيه في المعنى او الكيفيه ولكن الله علم بعض عبادة علم عباده عن المعنى لكي يفهموا القرآن الذي نزل بلغة العرب ولذلك اقول لك الوقف اذا كان عند قولي وما يعلم تاويله الا الله هنا إذا كان الوقف نهوت في القراءة يبقى وقف لازم في الحالة دية يبقى المعنى التأويل إيه الحقيقة التي يقوله لها كلا وإن كان عند الرسخين في العلم يبقى معنى بالتفسير والجهد كلهم من عند ربهم وما يضيك فرور الباء ده بالنسبة للمعنى والكيف لعل الوقت يكون واضح أنا حضرت بعض الأمثلة حقرأها معكم كده ببساطة الوقت لم يقولك بقى إيه؟ السلف بيفوض السلف بإيه؟ بيفوض يا إمة أول زي الخلف يا إمة تفوض زي السلف فمذهب السلف أسلم ومذهب الخلف في التأويل أعلم وأحكم قلت لك مذهب السلف إيه أسلم السلف قالوا بالتطويض نظرا للسلامة فوض ايه يقولك المعنى <تصفيق> ها فوض ايه <تصفيق> انتوا دول كيف عشان قلت <تصفيق> لكم بقى فوض يقولك المعنى يا رجل فلكه فوض المعنى عشان يستلمها يقولك انا ماليش دعوه بالموضوع انا مؤمن وخلاص ما تتكلمش في المسائل دي بتعمل خلاف بتعمل مشاكل فبالك ازاي السلف فوض فوض زي السلف وكل نص اوهمت تشبيه اووله او فوض ورم تنزيل فاقول لك تقول لك فوض اهو ده بيقول بمذهب السلف ده بيقول بالتفويض يا اخي السلف فوضوا فيلبس عليك بقى تقول فوض ايه اسمع انا حضراتكم اقل بعض النصوص الشيخ أمين محمود قطاط عارفينه فتوى الايمانيه الفتاوى يقول لك ايه ان السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى فقوله الرحمن على عرش استوى يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره هل الكلام صحيح؟ صحيح ولا هو على ظاهره؟ لكن الشيخ هنا فهم كلمة ظاهره هو إيه؟ المخلوق لأنه الرحمن وعرش استوى لك مصروف عن ظاهره إيه هو ظاهره؟ سليمان وعرش استوى هل هذا المقصود؟ وبقول الرحمن وعرش استوى ألا سليمان يعني إقول الرحمن وعرش استوى فهو بيتخيل سليمان قوله هو هذا الظاهر لا هذا الظاهر في ذهنه وليس فيما ورد في كتاب الله الرحمن وعرش استوى كيف استوى يقولك الاستوى هو البلوس قوله ده عندي سليمان إنما عند رب العزة والجلال ما عرفش كيفيته أنا مش تفتوش وينفتو له مسئل فتقول له هو مسروف عن ظاهره لا هو على ظاهره الذي يليك برب العزة والجلال المعنى مع المعنى محكم والكيف متشابه مش دعائق لابن مالك وعقيده السلف كله ويفوضون علم المراد منه الى الله تبارك وتعالى يفوضون الايه الكيفيه العلم بالمعنى طيب خليكوا بقى في اللي جايه دي تسمم شرح دوهره التوحيد اللي بولوا كل نص الأوامة تشبه أولوا أو فوضوا رم تنزيل تحت هذا البيت في قول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وحديث الصحيحين عن أبي هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليلة يقول من يدعوني فأستجيب له يقول فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمه ايه رأيكم؟ لا نعلمه ولا نعلم كيفيته هم بيظنوا في السلف ان المعنى غير معلوم ولكيف غير معلوم ولذلك انت عايز توضح او واحد من هؤلاء لما يتكلم وتعرف انت عقلته السليمة ولا تعمل معا ايه تسألوا سوا تقول انت بتقول السلف يقولون اهو مجيء ونزول لا نعلمه يعني لا نعلمه معنى ولا كيفيته فيقول لك لا نعلمه خلاص لا نعلم معنى ونعلم معناه طيب في كيفية لمجيء الله ولا ما فيش كيفية؟, كيفية ها قوله كيفية. فيه كيفية ولا ما فيش قال لك فيه كيفية يبقى فهم وسلف بس مش عارف يعبر وإن قال لك ما فيش كيفية يبقى تعرف انه هو لا يريد ان يثبت الوصف وهو ده مرادهم مرادهم انه مش عايز يثبت الوصف فيقول لك ايه ربنا سبحانه تعالى اخي مجيء لا نعلمه ونزول لا نعلمه لا نعلم معناه لا نعلم كيفيته لا نعلم كيفيته هو يقول لك لا لا نعلم معناه يقول ابو سعيد النيسابوري مات سنه 478 الكتاب بتاعه او التلامي الغنيه في اصول الدين بيقول في ذلك طريقتان احدهما الاعراض عن التاويل يعني ما يقولش بالتاويل والايمان بها كما جاءت والايمان بها صحيح وإن لم يعرف معناها وهذا الطريق أقرب إلى السلامة يقولون طريقة السلف يعني؟ يقولون يا أصحابنا يا إما طريقة السلف إنك تقول أنا أؤمن بها لكن معرفش معناها الله. يبقى هذا مذهب التفويض ولا مذهب السلف؟ التفويض وهل مذهب السلف هو مذهب التفويض؟ مذهب التفويض نشأ من جهل الخلاف بمذهب السلف ودعوا ان مذهب السلف انهم يفوضون الايه المعنى ولا الكيف المعنى لكن السلف فوضوا الكيف ولا يفوضوا الايه المعنى ومن أصحابنا من صار إلى التأويل والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية فمن صار إلى الوقف على قولي وما يعلم تأويله إلى الله أعرض عن التأويل وقال لك أنا لا أؤمن لب معنى لك أنا لا أعرف معنى ولا أعلم كيفي أبدا مع أن المقصود غير كده إحنا فهمنا من الآية أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ إِيهِ ما تشابه منه في الكيفية ولا في المعنى لأن المعنى إيه ومحكب المعنى معلوم وإيه ومحكت. أما الكيفية فهي متشابه مجهولة لأ وضح أخوان نقطة بيات وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ التأويلين معنى إيه ها؟ الحقيقة التي تقولها كلها الكيفية الغيبية إلا الله طيب خذوا كمان مثال واحد او مثال اخر عند الشيخ مين ابراهيم الدسوب الشيخ ابراهيم الدسوب قال ايه عن قول الله وقالد الرحمن والعرش استوى واراء العلماء في المتشابه المتشابه هنا بقى معنى ولا كيف احنا طبعا في المه هو سيبع عم ولكن دي اصل ايات دي من المتشابه لو واحد سلف قاله يبقى المقصود متشابه فين الكيم واحد غير سلفي يبقى يزيد على الآية كلها متشابه ان احنا نسكت وخلاصة ان حاجات مجد فينش وظاهرها باطل ومستحيل واصرف الظاهر وكلام منه واراء العلماء اذ يقول فذهب السلف إلى, التف... الى التفوض في المعنى الذي اراده الله تعالى هذا نص كلامه هو. فذهب السلف الى التفوض في المعنى الذي اراده الله تبارك وتعالى هل ذهب السلف ولا خطأ منهم في فهم مذهب السلف ولذلك ابن تيميه يقول لك هؤلاء أخطأوا في فهم مذهب السلف وظلوا في تصويب مذهب الخلف إزاي في تصويب مذهب الخلف اللي عايز ينفي الصفة فعايز يعطاله فيجي أول بغير دليل وده ضلال تقول خليك تبع السلف ما خلاش تبع السلف على حقيقة السلف وواقع السلف لا على مذهب التفويض فيئم يأول يئم يا يفور وكلاهما باطل مذهب السلف ليس تفويضا مطلقا ولكن تفويض في الكيفية دون المعنى فالمعنى عندهم ايه معلوم ولا مجهول يبقى الرحمن العرش استوى المعنى معلوم صح ولا غلط المعنى محكم الكيف معلوم غلط ولا صح المعنى غير معلوم أنا بلحبتك المعنى غير معلوم الكيف غير معلوم الكيف متشابه الكيف محكم الكيف موجود صح الله يبارك فيه طب المعنى والكيف معلوم بالنسبة للخلف خلص <تصفيق> هم لا يعلموا لا معنى ولا, ولا كيف <تصفيق> خلي بالك هو. إذ يقول فذهب السلف إلى التفوض في المعنى الذي أراد الله تعالى بعد الإيمان به والتنزيه عن الظاهر المستحيل إحكاة الظاهر وثم يقول لك هؤلاء وذلك مذهب الأئمة الأربعة وأنهم يدنون لله بهذه العقيدة هل الإيمان مالك كان بهذه العقيدة شفت إزاي إذا يكون واحد من الناس المشهير طبعا إبراهيم الدسون أنت عارفينه نوارة كفر الشيخ أخبرك <متحدث> إزاي يعني المولد باول هي... صوفي أشعري ما هو تقال الوقت محتاجة تسأل عن المذهب خلاص عرفنا دلوقت أول ما دي اسم حاجزها كده أنا مش عايز أجيب لكم كلام المعاصرين اكتشفوه انتم يعني ممكن أجيب لك من الناس اللي أنت تظن كلام كتير وكلام كبير اوي والشيخ فلان والشيخ فلان اقرأ انت كلامهم لما يعطي ايه دك حتعرف دلوقتي اتميز من اللعلم ذهب السلفي وفين هو مذهب السلف وان السلف يفوضون العلم بالمعنى ولا كيفي؟, ها؟ كيفي اما المعنى فقد علمنا الله اياه قال ولا يخطونا بشيء من العلمين الا ايه بما شاء طيب مرعب نيوسف الكرمي المقدسي يقول ومن المتشابه الاستواء في قول تعالى الرحمن على العرش استوى وهو مذكور في سبعات من القرآن فأما السلف فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيء جريا على عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه مع تفوض علمه إلى الله تعالى هم فوضوا العلم ولا الكيس فوضوا الكيسية فالكيسية لا يعلمها إلا الله أما المعنى فقد علمنا الله إياه فكوناك تقول لا المعنى ما معلوم يبقى في هذه الحالة أنت وصفت السلف بأنهم من الأميين الذين يعلمون الكتابة إلا مني زي واحد ما بعرفش يرى ليه كتب وفتح القرآن وبص فيه وخطه على رأسه وقول لك لا الختمة ومش عارف إيه ومسيكها ومسيش المصحف إلا وانت طاهر وهو ما يعرفش يرى ولكن ما فيه عايز يجعل السلف كده في قدح في السلف أكتر من كده طبعا هم بحسن النيه كما يعمل, يعمل يفعلون يقول انك الظاهر مستحيل والظهر المراد الظاهر يظهر في ذهنك انت مش في الحقيقه الرحمن على العرش استوى جاء ربك الماء كصف صف وسائر النصوص الصفات ظاهرها مراد في حق الله الذي لا نعلم كيفيته زي ما قلت كم واحد بقول لك طائر كبير فيقول لي اه فيل ولوز اللومه انت هو بتكلم عن ايه يا اخي ده المثال البسيط ده هو توضح لك ان من قال شيئا يعنيه في كلامه لا اقول مثلا طائر كبير او اسد كبير وقول لك اه ده عصفو ده اخير بكلم عن اسد تقول لي معنىش ما هو الظهر ده موجود وده موجود يبقى شبع بعض ابدا ربنا سبحانه وتعالى له المثل الاعلى ويجوز في حق الله قياس الاولى جميع ما اخبر به حق وهو ظاهر في حقه لأنه يقصد نفسه ولا يقصد سليمان ولا يقصد مجيء البشير ولا يقصد مجيء الشيخ ولا شيء من هذا القبيل إنما قال وجاء ربك والملك صفا صفا كيف يأتي الله أعلم كيف استوى على عرشي الله أعلم بتسألني عن كيفية غيبية قبالك إزاي دي لا شفتها ولا شفتها مسيح يبقى الكيف هنا مجهول ولا معلوم قولي أخوانا متشابه ولا محكم المعنى محكم ولا متشابه الكيف مجيء البشير محكم المعنى متشابه الكيف متشابه المعنى محكم المعنى محكم الكيف صح الله يبرك فيه جميعا أنا مش هطول على عم الكلام ده كله مدون في كتاب اللي هو المحكم المتشابه وقضيه التفريد واحنا يعني حاولنا نحط فيه جداول كنا محتاجين ان نشرحها على السبوره لكن المعاني وصلت الحمد لله وما فيش شرح على حاجه الجداول دي بصوا عليها ان شاء الله واغلبكم واظن مع الكتاب وانا يعني اكتفي بذلك في قضيه المحكم وتشابه المحاضره دسمه شويه فحنكتفي بذلك ان شاء الله الزود ولو في اسئله قول للشيخ يعني سؤال بيقول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أسبعين ومع أصابع الرحمن فسمعت أحد المشيخ يقول أن أصابع الرحمن تعني قدرة الله وليس الرحمن أصابع ليس كمثل الشيء وهو السمع البصير هذا الكلام صاحبه تحكم عليهم أنتم لأن تدرسوا السلوات اللي يقول كده يا أخوانا يبقى عقبت السلفية ولا أشعرية عقبت المتكلمين ربنا له أصابع أوه يتخيل ساعة مذكرة أصابع يتخيل أصابع محمد ومحمود تبقى نعمل لك إيه ده زي بالظبط يا إخبارنا لما قلت لكم المسأل لكم الكشري ما تنسوهش واحد رايح هناك وقول له كافيار يالله كافيار واحد رايح مطعم بقول له ادي طبق كشري هيدي له لما ادي له طبق جنبري يدي كشري أه. ده رجل عقله يحتاج إلى عادة نظر لأن الأمور تميز وتحدد وتقيد الله عز وجل لما ذكر اوصافه هل يعني المخلوق ولا يعني نفسه له اصابع نعم له اصاب طب ازاي ده تشبيه يقول مش تشبيه ولا حاج لان اصابع الحق في كيفيتها ليس كاصابع مين المخلوق طب قول لي كيفية اصابع الحق ما يلزم بها يبدأ تكسيم يقول تكسيم لانه تتكلم عن انسان انما ربنا يتكلم عن الرحمن يقول الرحمن هو العرش السوا قلوب العباد بين اسبوعين من اصابع مين الرحمن الرحمن ولا سليمان هو الرحمن فتقول لي ازاي ما اعرفش لا شفته ولا شفت له مثيل اللي يقول كيف استوى كيف ينزل له ما اعرفش انت شفته يقول لك ما شفتوش في مثيل زيه هات لو في اوصف لك وانا اقول لك زي فلان طالما تقول زي ده بس ده كزمي ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل الشيء ولذلك المتايمية فاكرين المثل اللي قلناه أو اللي. الممثل يعبده ايه الممثل يعبده ايه والمعطل يعبده الممثل يعبده صنن والمعطل يعبده عدم فأنت دلوقتي عايز توصف ربنا سبحانه وتعالى بمزاجك بتجيب انسان وتتخيله في زيهنك وتقول دي وتنزل على الايات وتقول دي ظاهرة الظاهرة ده انت اللي فهمه طيب هل كون موسى كلمه الله يعني أن موسى سمع الكلام من الله أي أن الله له صوت يسمع مثل أصواتنا لا له صوت يسمع آه. إن مثل أصواتنا لا الله يتكلم كما شاء وكيفش شوفتوا بقى الخطأ غير من إيه لما يدرس عقيدة بعد ذلك إن شاء الله مش هيكلت أين شيء سبحانك اللهم وبحمده